الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا هو اللقاء الثاني والأربعون في مادة النحو وكما قلنا لكم هذه الدروس إنما هي لتوضيح فقرات المتن من باب أشار فأشار ولا نريد أن نتوسع وكنا قد وصلنا إلى باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وتكلمنا على ما يشترك فيه الفاعل والنائب من الأحكام ومن الإسمية وايضا من الرفع وأنه لا يذكر معه فاعله كما تكلمنا أيضا وكنا قد وقفنا عند قول المصنف وان كان مضارعا ضم اوله وفتح ما قبل اخره وقلنا ان الفعل الذي يرفع النائب ايضا له اسماء اربعه الفعل الذي يرفع النائب له اسماء اربعه الاسم الاول الفعل المغير الصيغه الفعل المغير صغر الاسم الثاني الفعل المبني للمجهول الفعل الاسم الثالث الفعل المبني للمفعول الرابع الفعل الذي لم يسمى فاعله فاعله وتغيير صيغه الماضي قلنا على سبعة أقسام وتغيير صيغه الماضي قلنا على سبعه اقسام وذكرنا تلك الاقسام ثم ذكرنا احكام كل قسم ووقفنا عند قول المصنف وان كان مضارعا ضم اوله وفتح ما قبل اخره الى اخره اذا بناء الماضي سبق لك الان عندنا بناء الفعل المضارع فنقول بناء الفعل المضارع عند العلماء يضم أوله ويفتح ما قبل آخره يضم أوله ويفتح ما قبل آخره ومثلا يضرب يضرب إذا أردنا أن نبنيه يضرب يسجد يكتب يا أعلام. هذا مبني لماذا مبني للمعلوم فإذا أردنا بناءه للمجهول ماذا نفعل نغير صيغته نغير صيغته وبنيته فنقول في يضرب مثلا يضرب يضرب ونقول في يسجد يسجد ونقول في يكتب يكتب يضم أوله ويفتح ما قبل آخره يعلم ماذا نقول إذا أردنا بناء المجهول؟ يعلم هذا كله سهل لكن إذا كان الفعل المضارع أجوف إذا كان الفعل المضارع أجوف فماذا نقول عند بناء المجهول؟ ما حكم المضارع إشيء تجعله أنت صغوا في سؤال ما حكم المضارع الأجوف عند بنائه المشهود؟ المضارع الأجوف عند بنائه المشهود كيف ما حكمه كيف نتعامل معه وما معنى المضارع الأجوف الذي يكون قبل آخره أو يا إذا كان أو ألف طبعا كيف نقول؟ الآن نحن مع المضارع ماذا نقول عند بنائه عند بنائه للمجهول تقلب الواو او الياء او الالف ماذا نقول فيها الياء والواو تقلب الفا الياء والواو عند بنائه المجهول تقلب الفا مثلا يصون بالنون في آخره ويصوم بالنون في آخره ويقيم ويقيم ويقود يقود عفوا يقود يصون يصوم يقود هل قل آخر يبيع يبيع هذه أفعال هي مبنية لمن للمعلوم. اذا أردنا بناء هالمجهول ماذا نقول نقلب الواو أولياء الياء يصوم ماذا تقول يصام يصوم ماذا تقول يبيع ماذا تقول يباع يقود ماذا يقاد يدور يدار يضار إذا الفعل المضارع إذا كان أجوث وأردنا أن نبنيه للمجهول قلنا الأجوث ما قبل آخره واو أو وأردنا أن نبنيه للمجهول ماذا نفعل؟ نقلب الواو والياء ألفا نقلب الواو والياء ألفا يصوم قلنا بنيه للمجول يصام وهكذا تقر إذن الأمر الساب يبقى الإشكال في الاسم المرفوع بعد هذه الأفعال الاسم المرفوع بعد هذه الأفعال الاسم المرفوع بعد هذه الأفعال الأفعال كلها يسمى نائبا أو يسمى مفعولا ها؟ الذي لم يسمى فاعله أو يعني كما سبق لكم الاسماء الأسماء هناك افعال فينال فينال اذا هناك افعال تلازم حاله واحده هناك افعال لماذا لا تكلمت على هذا وذكرتكم على ان الاسم المرفوع بعد هذه الافعال كيف يكون نائبا نائبا لكن هناك أفعال تلازم حالة واحدة لا تتبدلها ولا تتغيرها وهي حالة البناء للمجهور هكذا خلقت كما يقول علماء هكذا وضعت هكذا خلقت يعني سماعا عندما سمعت, سمعت مغنية للمجهور وهي كثيرة والشاهد عندنا هذه الأفعال عندما نجدها كيف نتعامل معها هل اسم الذي يكون مرفوعا بعدها يكون نائبا أم يكون فاعلا وهي من المجهور وصيغته كما ترون مثلا خذ عني عني بالأمر يعني عني بالأمر بمعنى اهتم به واعتنى به يقول فلان وعني بالأمر بمعنى عني به اعتنى به واهتم به فإذن هذا عونيه مبنيه المجهود لاحظتم صيغته هكذا خلق هكذا سمع ولذلك يقولون ايضا وسجلوا هذه الافعال عونيه بمعنى ايش بمعنى اعتنى واهتم به عونيه هكذا صيغتها مبنيه المجهود وبهذه الصيغه الحاله سمعت كما يقولون ايضا زهية علينا زهية علينا فلان يعني زهية علينا معنى زهية علينا يعني تكبر علينا من الزهو تعجبه نفسه ويتكبر فقيل له زهية علينا بمعنى تكبر علينا وكذلك يقولون هزيل هزيل هكذا سمع سمع به المجهود وبمعناه بمعنى ضعفة هزلة بمعنى ضعوفه هزل بمعنى ضعوفه كذلك يقولون دهش و شدها و ومعناه بمعنى شغف بكذا شغف بكذا اذا كان مولعا بالشيء ومشغوفا به ماذا يقولون له يقول له دهش و دهش وشدها وهذا بمعنى واحد وهما بمعنى واحد ويقولون ايضا اهتر اهتر به معنى اهتر به او استهتر به استهتر به اغري به اغرم به لا تقل اغرم به اغرم به هكذا سمع كلها بمعنى واحد هذه الأفعال التي ذكرت لكم يعني من دهشة إلى هذه الأفعال الأخيرة كلها تتعلق بماذا؟ بشيء بمع وهو التعلق الشديد بالشيء وهو التعلق الشديد بالشيء ولذلك يقولون أيضا من الأفعال التي تلزم حالة واحدة قولهم اهرع وما معنى أهريعة؟ بمعنى أسريعة ها أهريعة بمعنى أسريعة كما يقول المفسر كالمفسر أهريعة بمعنى أسريعة ويقولون ايضا حم فلان حم فلان ولا تقول حم فلان حم بمعنى أصابته حم هكذا هذا الفعل يعني يبقى على حالة واحدة لا يتبدلها أبدا حم فلان بمعنى أصابته الحمى ويقولون أيضا أغمي عليه وما معنى أغمي عليه تبقى أيضا حالة واحدة أغمي عليه بمعنى فقد وعيه فقد وعيه قال أغمي عليه إلى فقد وعيه وفلج فلج ولهذا يقولون فلج اما اذا قلت فلاج فانظر هناك فلاج ولكن له معنى اخر اما فلج تقال لمن اصيب بالفلج الفلج الشلل النصي يقولون فلج اذا اصيب بماذا بالفلج الفلج هو الشلل النصي صلى الله عليه وسلم والعافيه يقولون ايضا ان توقع لونه بالميل او بالنون ينتقع لونه ومنتقع لونه وما معنى ينتقع او منتقع يعني تغير اصفر لونه ها اذا تغير واصفر يقال فلان منتقع لونه ومنتقع إما بالميل وإما بالنون ومعنى واحد هما بمعنى واحد منتقع ومنتقع بمعنى ايش تغير واصفر وجهه ولونه كذلك من الأفعال التي تلازم حالة واحدة وهي البناء للمجهود جنة جنة يعني إذا أصيب بجنون إذا أصيب بجنون ومن الأفعال أيضا طل دمه طل دمه بمعنى اهدر دمه ويقال ايضا زكيم ولا يقال زاكي زكيم بمعنى اصابه زكام زكيم ايضا ببناء المجهول بمعنى اصابه زكام واذا اصابته وعكا يقولون وعكا وعكا بمعنى هكذا ايضا اصابته وعكا يبقى هكذا وكذلك قولهم شلت يده لا تقول شلت يده شلت يمينك إن قتلت لمسلمة كما قالت عاتك طفي زوجها الزبين شلت عندما قتله عمر يعني كان ذهب على أساس مع عائشه رضي الله عنها في قصة الجمال المعروفه فلقيه أحد الصحابة وذكره بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ابن خالتك كيف تقتله؟ فلما ذكره قال نسيت ما كنت قد سمعت فرجع ورجع مع عمر بن جرموق فإذا به اغتال قتله غيله يعني كان ماشي معه قل على أساس يدله على الطريق او شن هذا القبيل ولا معه إلى البيت فخرج معه ثم اغتاله قتله غيله غدرا قتله غدرا فرفته زوجته في ابيات معروفه ومن الابيات التي فيها قالت له شلت يمينك ان قتلت لمسلما فلم تقل شلت يمينك فاذا هذا الفعل هكذا سمع سمع مبني للمجهول ويقال مبني للمجهول ولا يجوز تقول شلت لان اذا قلت شلت يتغير المعنى ومنه ايضا عينا عينا فإذا قلت عينا يتغير المعنى عينا ايش معنى عينا التعين اذا اصابته العين اذا اصابته العين يعني فلان اصابته العين ماذا يقال عينا واذا كان اصيب حافر دابته ماذا يقول رغيصت رغيصت الدابه هكذا ايضا يبنى للمجهود عندما يصاب حافرها تقول رغيصت الدابه وُنُتِجَت النَّاقَة وسُلِج ثلج فؤاده يقولون فلان ثلج فؤاده لمن يقال هذا ثلج فؤاده ها اذا كان بليدا فهم يقال ثلج فؤاده هذا اذا كان معروف بالبلاده ويقال ايضا وكيسا وكيسا اذا اصيبت وكسا مبني المجهول مجهول إذا اذا به وغم ولذلك نقول غم الهلال لا غم الهلال اذا غم عليكم النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا غم يعني هكذا سمع واوزان اخرى ربما ترجعون الى حاشيه الخضاري على ابن عقيل تجدون هناك يعني افعال اخرى وترجعون الى اسمون ايضا تجدون افعال اخرى سمعتم هي المجهول هذه الافعال وغيرها من الافعال ما ذكرنا وما لم نذكر وليقاس ما ليقاس هنا فائده مهمه وهي هذه الافعال طبعا الاسم المرفوع بعدها بعدها ما حكمه ها الاسم المرفوع بعدها ما حكمه الجواب حكم المرفوع بعد هذه الافعال الافعال التي تلزم حاله واحده ما هي الحالة التي ألزمتها أو التزمتها البناء المجهول فهي هكذا دائما هي المجهول إذن ما حكم هذه الأسماء المرفوعة بعدها نعم هل هي نائمة أو شيء آخر الجواب هذه الأسماء المرفوعة هي فاعل لا نائم فاعل افهموا على جيد حتى لا تغلطوا يعني عندما يقول لك قم باعرب كذا وكذا روىي صط الدابه فلا تقل روىي تقول قل فعل ما التاء التانيه الساكنه تقول هكذا سمع والدابه كيف هي فاعل ولا تقل نائب عن الفاعل ولهذا من المسائل التي يمتحن فيها العلماء الطلبة ولا سيما في المجالس العلميه يعني يذكرون في بعض الأحيان مثل هذه الأفعال التي تلزم محالة واحدة ويقول ما حكمه أو يقول لك مثال كذا وكذا قم بإعراضي فأنت إذا ضبطت ضبطت الأفعال قد جمعها العلماء ونظمها بعضهم إذا رجعتم إلى الكتب التي اشرت إليها هذه الأفعال التي تكون مبنيه للمجهول سمعت هكذا الاسم المرفوع بعدها يكون إيش؟ يكون فاعل ولا يكون نائب، واضح؟ إذا فإن هذا الآن نرجع إلى الفعل المبني للمجهول ماضيا كان أو مضارعا، ونقول السؤال ماذا يشترط في الفعل المبني للمجهول مطلق؟ ماذا يشترط فيه؟ وعندما نقول مطلقا سواء كان مضارعا أو كان ماضيا ماذا يشترط في الفعل المبني للمجهول هل يشترط فيه شيء أم كل فعل نبنيه للمجهول يظن البعض على أن الأفعال كلها تبنى للمجهول وهذا غير صحيح بل الفعل الذي يبنى للمجهول يشترط فيه شروط سواء كان ماضيا أو كان مضارعا فما هو الشرط الأساسي يشترط فيه ان يكون متصرفا تاما هذا الشرط الاساسي بل كما يقول العلماء شرط ضروري لبناء الفعل المجهود ان يكون متصرفا تاما ان يكون متصرفا تاما وفهموا لي هذا هذه الكلمه او فهموا الكلمتين متصرفا تاما عندما قلنا متصرف تاما لماذا قيدنا بكونه متصرفا تاما لنحترز من شيء لماذا نحترز نحترز من الفعل الجامد هل يبنى للمفعول او للمجهول عفوا هل يبنى للمجهول الفعل الجامد ها ما رايكم الفعل الجامد هل يبنى للمجهول بالاتفاق باتفاق النحاة عند البصريين والكوفيين عند المدرستين اتفقوا على أن الفعل الجامد لا يبنى المجهول ولذلك قلنا متصرفا وما نقصدنا من قولنا تاما لنحترز من الأفعال الناقصة الفعل الناقص يبنى المجهول في خلاف عند البصريين على انه لا يبنى المجهول لا يبنى المجهول وهو قول الجمهور ايضا هو قول الجمهور ولكن يبنى عند من للمجهول عند الكوفيين الكوفيين ماذا قالوا قالوا حتى الفعل الناقص يبنى للمجهول واضح هذا اذن السؤال اعيده الان ان الفعل الماضية أو المضارعة إذا أردنا أن نبنيه للمجهول لا بد أن ننظر هل استوفى الشرط أو الشرطين أن يكون متصرفا تاما لماذا قلنا متصرفا احترازا من الجامد لأن الجامد اتفقوا على أنه لا يبنى للمجهول ثم احترازاً من الناقص لأن الناقص عند البصريين والجمهور لا يبنى للمجهول وعند الكوفيين يبنى للمجهود وانفي اشكال هل بعدها البيان من البيان؟ طيب وبالنسبة للتصريف الفعل لا بأس أن نقف هنا وقفه ما دم ذكرنا لتعرف واش مقصود بالفعل الجامد؟ لأن هذا محله سيأتي التصيل في باب العوامل الداخلة على المتدعي الخضر سياتنا هنا فهنا السؤال الفعل المتصرف بالنسبة للفعل المتصرف لكن ينقسم الفعل المتصرف إلى كم ينقسم الجواب ينقسم إلى ثلاثة اقسام سجلوا هذه الأقسر وهذا سيعطيكم إن شاء الله التوسع فيه في باب العوامل الداخلة على المبتدا والخبر، فالاسم الفعل المتصرف ينقسم إلى ثلاثة أقصر القسم الأول لا يتصرف بحال من الأحوال لا يتصرف باتفاق النحاة وعندما يقولون بحال من الأحوال يعني يلازم حالة واحدة لا يتبدلها لا يتبدلها ولا يتغير ابدا ومن هذه الافعال ليس من يقوم بتصرف ليس ياتينا بمضارع من ليس ها اعطينا مضارع ليس انت اعطينا مضارع ليس يمكن لا يمكن ابدا مستحيل ان يكون ليس ها تصرف فهي لا تتصرف مطلقا لا تتصرف مطلقا الفعل الذي لا يتصرف مطلقا ماذا يسميه علماء النحو وعلماء التصريف ماذا يسمونه ماذا يسمونه الفعل الجامد يسمونه الفعل الجامد ويسميه البعض ليس يسميه البعض الحرف المنفي لأن هناك من جعله حرفا فقط قال مشي فعله هو حرف فلذلك الجمهور يسمونه فعلا جامد والباعض الاخر احنا كنت نقول الان على الناقص والباعض الاخر يسميه ايش حرف المنفي حرفا المنفي وهو في الحاله الحالتين او الحاله ياتي لي نفي الحال ياتي لي نفي الحال هذا طبعا لا ادخل في هذه ان شاء الله في المرحله الثانيه يعني سيافكم ان شاء الله ليس لنفي الحال وهي تنفي سوى مع قرينه توفي وهي فعل منع التصريف او التصرف هذا سيافكم ان شاء الله وترون التفصيل فيه إن شاء الله فإذا القسم الأول ما هو؟ لا قسم لا يتصرف بحال أبداً يسمى نفي الحال أو النفي أو يسمى الفعل الجالب الثاني قسم يتصرف تصرف الناقص قسم يتصرف تصرف الناقص وماذا يقصدون بقولهم يتصرف تصرف الناقص يعني انه لا ياتي منه امر لا يستعمل منه امر ولا ياتي منه مصدر لا ياتي منه امر ولا مصدر يعني قالوا مثلا بارحه زال اعطني امر بارحه اعطني امر زال كتقول زل هذه درجه مش هو عربي ها فهذا إن شاء الله سيأتيكم في باب العوام داخل عالم التداول الخضر أعطيني مصدر برهان لا يمكن ها فلِهذا قال العلماء يعني القسم الثاني يتصرف يتصرف يأتي من رمضان ولكنه كيف هو هذا التصرف ناقص وهذا يسميه العلماء ناقصة ويربع انه ناقص تصريفا وعملا هذا صحيح ناقص تصريفا وعملا من, من ناحيه التصريف يعني لا يتصرف تصرفا تاما انما يتصرف تصرف ناقص ومن ناحيه العمل لا يكتفي بالمرفوع ومعلوم ان ابن مالك قال وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص في فاتئة يعني معنى إن الأفعال إما أن تكون لا تتصرف اصلا ويسمونه ويسم الفعل جالب وإما تتصرف تصرف ناقصا يعني ويسمونه في الغالب ناقص يعني اه, آه تصرف وعمل ما كتكتفيش بالمرفوع تحتاج لا قبر ها. ثالثا يتصرف تصرفا تاما هذا القسم الثاني وش معنى التصرف التام يعني كما يسميه البعض التصرف الكامل والتصرف الكامل بمعنى انه يستعمل منه الامر والمصدر وما اشبه ذلك مثلا خذ ضرب ضرباً ضرب يضرب ضربا ضراب، ضارب، مضروب إذن يتصرف، تصرف كامل وتصرف تام هذا ماذا يسمى عندهم؟ يسمى التام يسمى التام والتام هنا في ماذا؟ في العمل والتصريف يسمى تام من في ماذا؟ في العمل والتصريف افهموا هذه النكتة مسألة يسمى ناقصا في العمل وما لاخر والتصريف ويسمى تام في ماذا؟ في ماذا؟ في العمل والتصريف معنى في العمل معنى أنه تام يعني ممكن إذا كان لازم يكتفي إيش بالمرفوع وإذا كان متعدين طبعا إلى مفعول واحد يأخذ مفعوله وإذا كان إلى اثنين أخذ مفعولين وإذا كان إلى ثلاثة أخذ ثلاثة وإذا كان لازم يكتفي بالمرفوع والمعنى صحيح اذا هو تام من, من ناحيتين من ناحية التصريف ومن ناحية إيش العمل ناحية العمل يفهموا على جيل طيب الآن ما هي الأشياء التي تنوب عن الفاعل ما هي الأشياء التي تنوب عن الفاعل الأشياء التي تنوب عن الفاعل خلافا ووفاقا اربعه الاشياء التي تنبو عن الفاعل ولذلك اذا كنتم تذكرون في اول الترجمه قلنا بان المصنف قال باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وعلى ان ترجمته كانت قاصره وترجمه ابن مالك ومن معه كانت ايش كانت جامعه مانعه لماذا لان ابي حيان قال باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وتلميذ ابن آج الروم قلّد شيخهم بينما ابن والجمهور قال باب النائب عن الفاعل عندما قال نائب عن الفاعل يشمل الظرف يشمل المصدر يشمل الجار المزهور أو الحرف يعني كما سيأتي إن شاء الله ويشمل أيضا المفعول به أما إذا قال باب المفعول الذي لم يسمى فاعله يعني معناه أنه يشمل إيش شيء واحد وهو ايش المفعول الذي يسمى المفعول فقط فاذا ما هي الاشياء التي تنوب عن الفاعل وعندما نقول تنوب عن الفاعل زيد دائما تنوب عن الفاعل بعد حذفه لانه لا يمكن ان يكون الفاعل والنائب في وقت واحد يعني الأشياء التي تنوب عن الفاعل بعد حذفه كم هي أربع ما هي اولا المفعول ثانيا المصدر ثالثا الظرف رابعا الجر المجرور الآن افهموا لي الجر المجرور لان في خلاف هل الحرف وحده حرف الجر هو النائب او هما معا او المجرور وحده كما سياتي ان شاء الله هذه الاشياء الاربعه احدها اصل مقدم على الثلاث الباقيه احدها اصل ما هو؟ ما هو الأصل المقدم في هذه الأربعة؟ ها أنتم عرفتم هي الأربعة؟ المفعول المصدر الظرف الجرنجور ما هو الأصل المقدم في هذه الأربعة؟ يعني أم الباب المفعول الأصل المقدم على الثلاثة وكما يسمونه أم النواب أم النواب أم الباب وأم النواب وهو المفعول إنه هو الذي يقدم المفعول به هو الذي يقدم فالمفعول مقدم على غيره في نظر مقدم في النيابه عن الفاعل مطلقا كيف مطلقا سواء كان مفعول متعديا لواحد أو كان متعديا لأكثر فهو مقدم طيب سؤالنا ان كان الفعل متعديا لواحد فكونه يكون نائبا هل فيه اشكال لا اشكال فيه أما ان كان متعديا لمفعولين او لثلاثه فيه اشكال ها اين اجل الاشكال فهمتم السؤال فهمتم السؤال لا عيد السؤال كون الفعل اذا كان متعديا لمفعول واحد يكون لا هذا هو فيه إشكال. أي إشكال؟ الإشكال ما يكون لا يكون لا يكون لا يكون لا يكون لا يكون لا يكون لا يكون لا لا لا يكون لا يكون لا يكون لا يكون لا يكون لا يكون لا يكون لا يكون إشكال يكون لا يكون لا يكون يكون يكون ام الثاني ام الثالث الاول ام الثاني ام الثالث هذا الاخوه في الغرفه يقولون اعد السؤال السؤال كون الفعل المتعدي لمفعول واحد يكون المفعول ناربا لا اشكالا فيه ولكن الإشكال في كون الفعل يتعدى لمفعولين أو لثلاث أين يتجلى الإشكال يعني أيهما يكون نائبان هل المفعول الأول أم المفعول الثاني أم المفعول الثالث هذا هو الإشكال إذا في إشكال فإذا كان في إشكال ماذا نقول في الجواب؟ إن كان الفعل متعديا لمفعول واحد جعله الأول جعله نائب عن الفاعل قضى الله الأمر بني المجهول ماذا تقول قضي الأمر قضي الأمر إذن تقول قضي الأمر قضي الأمر يعني مبني المجهول لا إشكال هو الأصل الله أعلم قضى الله الامر هل فيه إشكال؟ لا إشكال لكن الإشكال إن كان متعدي قالوا يجعل الأول نائبا وبقي ما يليه منصوب على حاله يجعل الأول نائبا وبقي ما يليه كيف يبقى؟ منصوب على حاله اعطي المجتهد مكافاه اعطي المجتهد مكافاه ها اعطى الاستاذ المجتهد مكافاه اردنا ان نبني اول جمله لو قلنا اعطي المجتهد مكافاه, أعطي المجتهد مكافأة حذفنا الفاعل وجعلنا المفعول الاول نائبا وجد النحو سهلا واضحا ها وجد وجد النحو ماذا وجد وجد هكذا من المجهول الاصل وجد الطارب النحو سهل هيا إذن فأردنا أن نبنيه ولماذا المجهول قلنا وجد النحو فجعلنا الأول نائبا والثاني بقي على حاله منصوبا مشعور ثاني أعلم المريب أعلم المريب الأمر واقعا أعلم المريب الأمر واقعا اعلمت المريب الامر واقعا فبنيناه المجهول فما لا قلنا أعلم, اعلم اعلم طيب لعل سائلا يسالكم ها وانتم تدرسون النحو لماذا لا يجوز ان ينوب عن الفاعل الا المفعول به الموجب طيب السؤال لماذا لا يجوز أن ينوب عن الفاعل إلا المفعول به إن وجد واضح السؤال ها من يعيد السؤال لماذا لا يجوز أن ينوب عن الفاعل إلا المفعول به؟ أن ينوب أن ينوب عن الفاعل من الذي ينوب عن الفاعل المفعول به متى وجد لماذا لا يجوز أن أن ينوب غيره لماذا؟ طيب سؤال لو أريد سؤال الجواب لا يجوز بتاتا ان ينوب عن الفاعل غير المفعول به اينوجد وافهموا جيدا هذا القيد اينوجد وجد اصلا وجد للقاعده التي قاعده مهمه لافهموها واحفظوها وأريد حصل ما في الصدور وليس ما في السطور هذه قاعده نحويه يقول علماء الفعل اشد طلبا للمفعول به من سواه الفعل اشد طلبا للمفعول به من سواه الفعل اذا كان متعديا يطلب الفاعل ثم هو يكون شديدا فيماذا في طلبه للمفعول به في طلبه للمفعول به واضح ولذلك المفعول الأول أجازه النحات اتفاقا أن يكون نائدا واضع اتفاقا اتفق النحات على أن المفعول الأول يكون نائدا اتفاقا عندما أقول اتفاقا يعني المدرسة الكوفية والبصرية مذهب الكوفيين ومذهب البصريين تفقوا على أن المفعول الأول هو الذي يكون نائما. هذا باتفاق. لكن يبقى بعضهم أجازم. أجازم نيابة, نيابة في باب أعطى نيابةش. نيابة الثاني ونيابة الثالث في باب أعطى. وفي باب أعلن هل مطلقا أم قيد؟ ها؟ يعني المفعول الأول يكون نائب هذا لا إشكالي لكن المفعول الثاني المفعول الثالث أجازه بعضهم أما الأول اتفاقا ثاني والثالث أجازه بعضهم بشرط ما هو الشرط الذي اشترط؟ قالوا عند أمن اللبس عند أمن اللبس ولذلك نيابه المفعول الثالث الثاني قال به كثير العلماء أما نيابة الثالث قال به ابن أبي الربيع وقال به حتى ابن مالك قال بأن نيابته مملوعة وبعضهم قال نيابته جائزة فلننظر إلى ابن أبي الربيع وابن مالك قالوا نيابة الثالث مملوعة اتفاقا وهذا اتفاق يسلم لهم لا يسلم له فعلمتم ماذا؟ اتفاق على الأول خلاص فرغ منه الثاني فيه خلاف، إنما الإشكال في الثالث الثالث الثاني قالوا يجوز إذا امن النفس الثاني يجوز أن يكون نائبا إذا امن النفس أما الثالث فابن الربيع وابن مالك قالوا بالمنع وزعموا أن هناك اتفاقا ان هناك اتفاق وقالوا من قال بالجواز ففي قوله نظر ومن قال بان الثالث ينوب قالوا ففي قوله نظر الصواب ان يقال في نظره نظر الصواب ان يقال في نظره نظر في نظر ابن مالك في شرح النظر وفي نظر ايش في نظر ابن ابي الربيع في نظره نظر لماذا؟ لأن هناك عندما تقول اتفاق كأنه إجماع على أن هناك من يفرق بين الاتفاق الإجماع فعندما تقول الاتفاق معناه أنه لم يخالف بينما هناك من أجازه بشرط أمن اللبس هذا بهذا القيد كما قالوا في الثاني هناك من أجازه بماذا؟ بشرط أمن اللبس قالوا مثلاً أعلمت زيدا كبشه سمينا ها أعلمت ها أعلمت فعل الوفاعل زيدا مفعول أول كبشه مفعول ثاني سمينا مفعول ثالث هذه هنزا التعبير ويسمعهم بعد هنزا التصير لانه صيره من كان متعديا من كان لازما متعديا لواحد ومن كان متعديا لواحد متعديا لاثنين ومن كان متعديا لاثنين متعديا لثلاث فلهذا قيل لها همزه التعديه كما قيل لها همزه السير. فاذا قلت اعلمت زيدا كم شهو لاحظتم هنا هذا الآن مبني لماذا مبني للمعلوم اردنا بناه للمجهول ماذا نقول لا احنا احنا الان نتكلم على الثالث اما الاول لا خلاف في اتفاقا انما الاول الثالث قلنا لنتقل به علم كتشو <تصفيق> زيد وعلم كتشو زيد الثالث الثالث علي ما... علي ما والثالث يا أخي الثالث يكون نائبا فهمتم السؤال ألا أعلم زيبا كبشه سمين النائب إذن هذا أمين المجلس جالس واشفهمتم السؤال ألا أرجع قلنا أعيد لعل الإخوة في الغرفة لكم قد فهموا النائب في المفعول لا اشكال فيه مفعول الاول اذا كان متعدي لواحد لا اشكال فيه واذا كان متعدي لثاني او لثلاث كذلك الاول يكون نائبا وما بقي يبقى على حاله منصوبا الثاني أجازه بعض العلماء عند من اللبس الثالث الاول فيه الاشكال الثالث ماذا به قالوا ابن عبد الربيع وابن مارك قال باتفاق نيابته ممتنع باتفاق ورد عليه العلماء قالوا يعني أنتم تقولوا فيه نظر قالوا في نظركم نظر أو نقول في نظره نظر لماذا؟ لأنه يجوز حتى الثالث أن يصلح أن يكون نائبا بشرط أمن اللبس بشرط امن اللبس وخذوا على القيد بشرط امن اللبس واعطانا مثالا اعلمت زيدا اعلمت زيدا ها؟ كبشه سمينا اعلمت زيدا هذا مبني ايش للمعلوم بني للمجهول اعلن زيدا كبشه سمين فهنا المعنى زال اللبس ولا لا قالوا زال اللبس لأن السنين فعلا كيف السنين ونحن نعلم من تخاطب بهذا بهذا الأسلوب فقالوا إذا امن اللمس جاهز هذا وأبو حيان ذكر هذا في نكت الحسان أبو حيان ذكر هذا في نكت الحسان وقالوا هذا جائز لأن امن اللبس واقع والشاطبي يقول أجاز بعض المتاخرين إقامة الثالث إيش هو الثالث؟ المفعول الثالث أجازة لكن ما حذف في الأول بعضهم أجازة ولكن بشرط أن نحن في الأول نحن في زين نحن في الأول وألزم بعضهم أو ألزم بعضهم ماذا؟ من قال باقامه الثاني كم الحاج قال من قال باقامه الثاني يلزم باقامته الثالث ما دام ما في اشكال ما دام ما في امن يعني لا فرق بينهما ولهذا يقول الشاطبي وهو الزام صحيح وهو الزام على كل حتى لا نبعد النجعه يعني لعل هذا الملخص يكفيكم وسيأتي ان شاء الله في المرحله الثانيه لعلنا نتوسع اكثر اذا ارجع واظ المفعول الفعل اذا كان متعديا لواحد المفعول يكون ايش نائب لا اشكال فيه واذا كان متعديا لاثنين او لثلاث الاول يكون نائبا وما بقيه القاعده حالي وهناك من قال يجوز ايضا يمكن أن نجعل الثاني نائبا ولكن بشرط أمن اللبس وأما الثالث فهناك من منعه اتفاقا زعم كابن أبي الربيع وابن مالك وقلنا الصحيح جائز بماذا لإذاء ومن اللبس وهناك ايضا الشاطبي قال معظم أجازة إقامة الثالث دون غيره قال لكن اشترط أن يحذف الأول وأولئك من قال كونكم تجعلون الثاني يعني نائبا والثالث لا قال لا يمكن ولذلك من الحاج ألزمهم وقال الشاطبي وإلزامه صحيح وإلزامه صحيح واضح إذا هذا السؤال قلنا الذي يلوب عن الفعل كم كم سؤال أربعة الأول إيش المفعول الآن تكلمنا عن المفعول الثانية هو مسألة ثانية من الأربع المسألة الثانية من الأربع التي تنوب عن الفاعل قيدوا هذا بعد حذفه المسألة الثانية من المسائل الأربع التي تنوب عن الفعلي أو عن الفاعل عفواً بعد حذفه هي إيش؟ المصدر بشرف بشرف ولذلك النحو كما أقول لكم دائماً انظروا دائما للقيود والشروط والحقائق والأمثلة لان هذا هو مغزى النعم ولذلك يقولون أما العلل قالوا العلل النحو تشم ولا تفرك كما كان يقول الشيخ للشيخ عياد رحمه الله تعالى بشرط ما هو الشرط إن كان صالحا للنيابة بشرط إن كان صالحا للنيابة الذي ينوب عن الفاعل, الفاعل بعد حذفه المفعول تكلمنا عليه الثاني المصدر لكن بشرط ايش هو كان صالح. إن كان صالحا للنياب طيب بعضكم يقول لماذا قلت إن كان صالحا للنياب هل معنى ان هناك مصادر لا تصرح أن تكون نائبة ها هل هناك مصادر لا تصرح أن تكون نائبة الجواب نعم لان المصدر ينوب عن الفعل بعد حذفه بهذا الشرط شنو هو الشرط وهذا الشرط ضروري كما يقول يقولون بعضهم قال هذا الشرط اساسي وبعضهم قال يعني بالتعبير العصري ضروري لا بد منه يعني ما هو الشرط الاساسي الذي قلنا او ضروري ما هو الشرط الاساسي لنيابه المصدر عن الفاعل بعد حذفه ماذا من يذكر منكم هذا الشرط صالح. لا ان يكون صالحا صحيح ولكن ما هو هذا لا يعني ان يكون صالح للنيابه لكن ما هو ها خذوا الشرط ان يكون متصرفا مختصا ان يكون متصرفا مختصا يصح الاسناد اليه هم يجعلونه شروط ثلاثه انا اجعله شرط واحد انا اجعله شرطا واحدا ها واضح هذا ايش هو قلنا المصدر يصح ويصرح ان يكون نائبا عن الفاعل بعد حذفه بشرط ضروري واساسي ما هو ان يكون صالحا للنيابه ومتى يكون المصدر صالحا للنيابه ان يكون متصرفا اذا كان متصرفا مختصا يصح الاسناد اليه واضح ما في إشكال؟ واضح في إشكال؟ مثلا كتبت كتابه حسنه كتبت كتابه حسنه طيب ما هو المصدر أو من مراد بالمصدر المتصرف هنا يعني لا بأس أن ندقق في العبارات ولسيا ما في المصدر هنا يعني سياتنا إن شاء الله الكلام على المصدر ونذكر ما قيل فيه من ناحية التقسيم لكن تدقيق قلنا أن يكون إيش متصرفا مختصا يصح إيش الإسناد إليه من مراد بالمتصرف هنا ها ما المراد بالمتصرف هنا المراد بالمتصرف عدم التزام المصدر لحاله واحده في الاستعمال هذا هو التعريف ديال المتصرف عدم التزام المصدر لحاله واحده في الاستعمال يحفظوا هذه الحقائق ها هذه الحقائق يعني كثير من الطلبه او المشايخ يوصون الطلبه ان يحفظوها مع حفظ المثل ولذلك توجد بعض المثول في اخرها حقائق مثل مئه في اخره حقائق يعني يطبع هكذا بالحقائق والتعاريف والحدود سمها كما تشاء <تصفيق> لا, لا مشحته في الاستلاح. ها؟ والعظيم لا يحتاج لك اكثر الانقاب على كلين نرجع ونقوم ما هو المصدر المتصرف ما المراد المتصرف هنا ها ما قلنا عدم التزام المصدر لحاله واحده في الاستعمال ها عدم هذا الاخ ما شاء الله يعني كي تكتب اي حاجه في الطلب يعني في الورق عدم التزام المصدر لحاله واحده في الاستعمال يعني لا يكون للمصدر حاله واحده لا يتبدلها لا ي... يتغير حاله واحده ملازمه ولذلك كثير من الناس يسالون هل ينوب عن الفاعل المصدر الملازم للمصدريه وهل ينوب عن الفاعل الظرف الملازم للظرفيه هذا سؤال في بعض الاحيان يعني ياتي في بعض الامتحانات ها شو هو السؤال شو هو السؤال نائب هل ينوب عن الفاعل المصدر الملازم للمصدريه وهل ينوب الظرف ها عن الفاعل لازم الملازم الضفية. الجواب لا ينوب عن الفاعل المصدر ملازم للمصدريه ولا الظرف الملازم للظرفيه افهموا هذا جيدا المصدر الملازم للمصدريه لا يصرح ان يكون نائبا والظرف الملازم للظرفيه لا يصرح ان يكون نائبا ايضا اذا عندنا المصدر اذا كان ملازم للمصدريه لا يصح ان يكون نائبا الظرف إذا كان ملازم للظرفية لا ياسihen يكون نائم واضح في إشكال طيب من منكم ها يعطينا مثال للمصدر ملازم مصدرية مثال للمصدر الملازم للمصدرية ها طيب من منكم يعطينا مثال مثال للمصدر ملازم للمصدرية سبحانه. سبحان الله هذا ملازم مصدريه معاذ الله هذا ملازم مصدريه فلا يصح ان يكون سبحان الله ومعاذ الله لا يصح ان يكون نائبين عن الفاعل لماذا لماذا لملازمتهما المصدريه لملازمه وش يمكن تقول سبحان الله لا إلا إذا كنت بريطانيا أو دماركية سبحان الله لا يمكنش ممكن تقول معاذ الله ممكن لا يمكن لأن هذا مصدر ملازم المصدرية فإن هذا سبحان تلزم حالة واحدة سبحان معاذ واضح طيب هل ينوب عن الفاعل بعد حذفه المصدر ملازم النص أم لا وهو هذا اللي قلنا لا ينوب عن الفاعل أبدا بعد حذفه المصدر إذا كان ملازما للنصر وهو سبحان الله وما عاد هذه ملازمه هذه ملازمه ها يعني قال لم يسمع السؤال الأخير قلنا هل ينوب هل ينوب المصدر الملازم للمصدرية عن الفاعل بعد حرفه الجواب لا قلنا مثال ذلك سبحان الله ومعاذ الله لأنهما ملازمان للمصدرية ملازم للمصدريه المصدرية ها يعني معنى أنهم هل ينوب عن الفاعل بعد حذفه المصدر هل ينوب لا ينوب عن الفاعل بعد حدثه المصدر اذا كان ملازم للمصدرية سؤال آخر إذا كان المصدر مبهما اذا كان المصدر مبهما هل ينوب عن الفاعل الجواب لا المصدر آه. لعل الصوت لا يسمع آه. سمعتم الآن المصدر المبهم ركزوا معي جيد المصدر الملازم للمصدرية لا ينوب عن الفاعل. كسبحان الله ومعاذ الله كذلك المصدر المبهم المصدر المبهم لا يجوز أبدا أن ينوب على الراجح ان ينوب عن النائب عن الفاعل أو أن ينوب عن, عن الفاعل بعد حذفه مثلا أعطيني مثالا سار سير لم يمكن تقول يصار سير يصار سير ممكن لا يمكن هذا ممنوع لماذا لانه مبهم هذا ممنوع لماذا لانه مبهم وان شئت سؤال هذا في قالب سؤال وقل ركز معي جيدا لماذا لا ينوب المصدر المبهم عن الفاعل بعد حذفه مصطفى سؤال واضح لماذا لا ينوب المصدر المبهم عن الفاعل بعد حذفه واضح السؤال لماذا يلا أنا قلت الجواب اعطوني أنتم الان الجواب لماذا لا ينوب كيف لا المصدر المبهام لماذا لا ينوب عن الفاعل بعد حذفه؟ لماذا قولوا ما لماذا الجواب لا ينوب المصدر المبهم عن الفاعل بعد حذفه ليش لعدم الفائده لعدم الفائده هذا المبهم لماذا لا ينوب ممكن واحد يقول لا ينوب قل لعدم الفائده يسار سير السير معلوم ولا مبهم السير مبهم اذن كيف ينوب المبهم عن المعلوم فهمتم هذا فلا يمكن ان ينوب المبهم عن المعلوم واش فهمتم هذا ولا لا ها ها فهمتم في اشكال طيب الان ممكن ان نرجع ونقول بماذا يختص المصدر بماذا يختص المصدر إذا فهمتم ما سبق انفا لابد أن يكون متصرفا تاما وأن لا يكون مبهما وأن لا يكون ملازما للمصدرية ربما لا تنسون ها؟ أو لا, لا تبخر طيب الآن سؤالي بماذا يختص المصدر بماذا يختص المصدر الجواب يختص المصدر باشياء ثلاثه يختص المصدر باشياء ثلاثه من يذكر لنا او ان شئت قل يختص المصدر باقسام ثلاثه من يذكر لنا القسم الاول ويحبذ لو يذكر معه كيفاش المثال يعني من هذه الاشياء الثلاثه التي يختص بها المصدر ما هي اذكر لي القسم الاول مما يختص به المصدر الوصفية القسم الأول الوصفية المصدر يوصف تقول فهما فهم عظيم فهما فهم جيد فهما فهم جميل إذا هذا مصدر كيف هو كيف هو موصوف هذا القسم الأول الوصفية من يذكر القسم الثاني ما مع البيتر أيضا ها من هذه الأشياء الثلاثة من يذكر القسم الثاني الذي يغتص به المصدر القسم الثاني أن يكون دالا على بيان نوع أن يكون دالا على بيان نوع ضرب ضرب المجرمين ها؟ ضرب ضرب الحاقدين ضرب ضرب اذا هذا كيف هو نوع نوع الضرب كيف هو ضرب الحاقدين آه ضرب المجرمين ضربوا انت تصف الضرب اذا هذا القسم الثاني ايش هو بيان النوع الاول إيش هو الوصفيه ها الوصفيه النوع الثاني ايش هو بيان نوع الضرب بيان النوع بيان النوع ها؟ في اشكال القسم الثالث من يبكره منكم؟ من أشياء الثلاث التي تختص بالمصدر القسم الثالث ما هو؟ أن يكون دالا على تحديد عدد أن يكون دالا جيد الآن؟ أن يكون دالا على تحديد عدد ها؟ هذا النوع إيش؟ إيش إيش هذا النوع الثالث نظره نظرة نظره هذا اذا تحديد عدد ولا لا تحديد عدد هذا تحديد عدد فماذا اذا هذه اشياء ثلاثه يختص بها المصدر ما هي الوصفيه وبيان النوع وتحديد ايش تحديد عدد وهذا سياتكم إن شاء الله تقيد أو أن يبينوا أو عادل. ها كسير سيرتي سيرتي راشد كما يقول النمالك طيب متى يصلح أن يكون المصدر نائبا الآن كأنني ألخص ما سبق وأسأل سؤالا ليرى هم فهمتم القيود التي سبقت متى يصلح أن يكون المصدر نائبا ها يكون متصرف يكون المصدر نائبا اذا كان مختصا متصرفا ها؟ اذا كان مختصا متصرفا من يذكر لنا مثال مصدر مختص مختص متصرف ها ينا. ها ها ها ها يكون مختص متصرف نابع عن الفاعل لا بد من هذا القيد لان الان إحنا في باب الناهي ان يكون متصرفا مختصا نابع عن واعطوني واعطيني مثالا مثال من القرآن فيه امثله كثيره ها اعطيني مثال يلا يا كليه اعطيني مثال يقول ربنا عز وجل ها ونفخ في الصور نفخة كيف هي صفة واحدة ونفخة في الصور نفخة نفخة في الصور نفخة واحدة قل آية الله يقول الله عز وجل فمن عفي له من اخيه شيء فمن عفي له من اخيه شيء أين الشاهد في الآية الأولى ها أين الشاهد أين الشاهد في الآية الأولى ها نفخه كيف شاهدنا نفخة لماذا نائب الفاعل كيف هو مصدر كيف هو متصرف لماذا متصرف لكونه مرفوعا ومختص لكونه قل ومختص لكونه إيش قل أبا ما لقلت لا ومختص لكونه موصوفا واحده موصوف بما بواحده واضح فإذا الشاهد أين الشاهد نفخه نفخة لماذا قلنا الشاهد هنا لأنه نائب الفاعل لماذا قلنا بأنه نائب الفاعل لأنه مصدر لماذا قلنا مصدر كيف هو متصرف لكونه إيش مرفوعا مختص لكونه ماذا موصوفا بماذا هو موصوف بواحدة واحدة أقل نفخة واحدة نفخه واحدة اين الشاهد في الآية الثانية ما هي الآية الثانية فمن عفية له من أخيه شيء أين الشيء في هذه الايه شيء, شيء نابية مصر. نائب طيب يعني كأنه قال لأنه أنتم تعلمون دائما أقول لكم إن الشيء أنكر نكرت كأحد وضيار ها هذه أنكر نكرت ولذلك ترون التعبير عندما تريد أمنا صديقة من تصديق تنفي شيئا نفياً باتاً تعبر بكلمة شيء. من حدثكم أن محمداً كاتم شيئاً النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تركت شيئاً مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ولا تركت شيئاً شيء, شيء. أنكروا نكرات مهما كان هذا الشيء جليلاً حقيراً مهما كان ما هي من الآية؟ إذا قلنا أنكرنا كيرات قل لي ما لا تفهمون منه؟ شيء ها. شيء شيء ما لا تفهمون أي, أي نوع من أنواع العفو سواء صدر من كل الورثاء أو صدر من واحد منهم وأنا لا أريد أن أدخل في مسألة ذي يعني إذا كان البعض عافى عنه والبعض التانى هل يقتل؟ بل كثير من العلماء لا يقتل يدفع الضيئة مثلا ورث أربعة اثنان قالوا بعدم قتله عفوا عنهم قالوا حتى الباقي رغم عنهم من بيتنا المسلمين يدفع لهم واضح واما قتله ففيه كلام طويل هذا لا يوموني الآن لان مسألة مسألة فقية وأنا الآن أريد أن أتكلم على مسألة نحوية قال فمن عفي له من اخيه شيء قلنا هنا أنكر النكرات كيرات أمكر نكرة واضح طيب مصدر متصرف مختص هكذا قلنا طيب من مراد بالمصدر المختص أنت ها لا تريد أن ترفع رأسك سمعت أنت من مراد بالمصدر المختص ها المصدر المختص هو الذي يصحه الإسناد إليه يفهموا جيدا المصدر المختص هو الذي يصح إيش الإسناد إليه أعطيني مثال كتبت كتابة حسنة كتبت كتابة حسنة إن هذا مصدر كيف هو ها مختص ما هي المصادر غير متصرفة وغير مختصة ما هي المصادر اللي هي غير متصرفه وغير مختصه ها كل ما لزم النصب على المصدريه فيقال له مصدرش غير متصرف وغير مختص يعني لا المتصرف لك مثال اقول لك مثال اقول متصرف ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان غير لك سبحان شنو اقول غير ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك النصب على المصدرية غير المختص من المصادر ما هو؟ ها غير المختص من المصادر هو ما كان لمجرد التوكيد ها هو ما كان أرضى بطول هو ما كان لمجرد التوكيد وأنا دائما يعجبني هذا التعريف هناك كلام طويل لكن أحسنه وضابط جامع وجيز ولكنه جامد ما كان لمجرد إيش التوكيد تقول سار سيرا سار سيرا هل يجوز أن تقول سار سيرا هذا واضح هذا جائز هل يجوز أن تقول سير سير أم لا يجوز قل لي هل يجوز أم لا يجوز أنت ارفع رأسك الآن هل يجوز ولا يجز؟ لا يجوز لماذا لا يجوز أحسنت لماذا لا يجوز إذا كان مهن ها هل لماذا لا يجوز ها أعينوه أحسنت لعدم الفائدة لعدم الفائدة لا تنظروا إلى الورقة احفظوا لعدم الفائدة واضح هذا إن هذا هو القسم كم هذا القسم القسم الثاني الاول ما هو المفعول قد تكلمنا فيه الثاني ما هو المصدر وقد ذكرنا لا بد ان يكون مصدرا مختصا متصرفا ولا يلزم حاله واحده ها؟ الان عندنا القسم الثالث من يذكر منكم القسم الثالث <تصفيق> الذي يلوب عن الفاعل بعد حذفه ما هو الظرف القسم الثالث الظرف طيب سؤال هل الظرف يلوب على الفاعل بعد حذفه مطلقا؟ هذا مذهب بل لا يمكن ابدا ان يكون نائبا مطلقا بل لا بد من القيود والشروط فهو بقيد وشرط ما هو شرط نيابه الظرف عن الفاعل بعد حذفه؟ ما هو؟ ها يا الفارس الأصيل ما هو شرط نيابة الظرف عن الفاعل بعد حثه شرطه أن يكون متصرفا وأن لا يلزم حالة واحدة يلا تذكره وقاله. أن يكون متصرفا وأن لا يلزم حالة واحدة أن يكون متصرفا وأن لا يلزم حالة واحدة لعل الاخوه في الغرفه يسمعون نعم يا تسمعون نعم لا صوت مسموع نعم طيب لأن رايت اخانا الذي يكتب يعني لا يكتب فظننت انكم لا تسمعون ماذا قلنا السؤال ماذا السؤال لا قلنا هل يمكن ان ينوب الظرف عن الفاعل بعد حذفه بدون شرط ام لا بد من الشرط قال قلنا لا بد من الشرط ما هو الشرط ان يكون متصرفا لا يلزم حاله واحده ان يكون متصرفا وان لا يلزم حاله واحده مثل ماذا مثل لذا مثل اذا يعني كما قلنا على المصدر كما قلنا على المصدر يعني لا يلزم حاله واحده مثلا اذا كان لازم حاله واحده لا يتغير لذا يلزم حاله واحده اذا يلزم حاله واحدة او اكثر من هذا لو سئلت ما هو مثال الظرف الملازم للظرفيه قل له مثاله لدى وإذا أنت سوء مسألة في قال لي سؤال ما هو الظرف الملازم للحال الواحد؟ قل له لدى وإذا وهل يصح أن يكون نائبين عن الفاعل؟ الجواب لا لماذا؟ ها. طيب السؤال السؤال فيه الجواب هل يصح أن يكون لذا وإذا نائبين عن الفاعل بعد حلث يوم لا يصح لماذا لا يصح لملازمتهم الظرفية قلوا هكذا من الخطأ نصل للصواب لملازمتهما الظرفيه طيب وعندنا أيضا مع وعندنا هل ينوبان عن الفاعل مع وعند هل ينوبان عن الفاعل الجواب قال علماء النحو ان نحو معك وعندك لا ينوبان عن الفاعل بعد حذف لماذا ها لماذا معك وعندك لا ينوبان عن الفاعل بعد حرفي قل انت لماذا الزمان حال لانهما لا يفارقان النصب يلزمان حال واحده كما قلنا في لذا وإذا لا يفارقان النصب طيب وكذلك زمان ومكان قال العلماء علماء النحو ان نحو زمان ومكان لا ينبان عن الفاعل بعد حذفه لماذا لماذا لا ينبان عن الفاعل لعدم لا لعدم اشتصمض للملازمات اهمال لا لعدم الفائده لعدم الفائده فلو حصلت الفائده جدلا لو حصلت الفائده يرتفع الابهام هل تجوز عنا ذلك النيابة؟ الجواب نعم لكنه لا يستطيع مستحيل يبقى في إيش؟ عدم حصول فائدة فلذلك أستطيع أن أقول سجلوا هذا أستطيع أن أقول كل ما كان ملازما للظرفية وملازما للابهام لا يصح أن يكون نائب عن فائدة خذوا لقائنا نعم كل ما كان ملازما للظرفية يعني ملخص لكم ما سبق على الظرف كل ما كان ملازما للظرفية وملازما للإبهام لا يصلح أن يكون نائبا عن الفاعل بعد حذيه وأنا قررت لكم هذه الشرج عدتها في هذه الفيديو واضح ما ماذا كتبت؟ كل من ملازم ملازم للإبهام. للإبهام. لا ما يكون من ما بكم لا تكاد لا تكادون ها قل ارفع صوتك لا تكاد ارفع صوتك كل ما كان ملازما للظرفيه فهو لا يصف <تصفيق> يكون نائب للفاعل محذوف بعد حذف بعد حذف بعد حذف طيب ماذا يشترط في الظرف الذي يكون نائبا عن الفاعل ماذا يشترط في الظرف الذي يكون نائبا عن الفاعل أم نقول يعني السؤال بصيغه أخرى أفضل يشترط في الظرف الذي يصبح ان يكون نائبا الفاعل بعد حذفه شرط منها أن يكون مختصا هذا أن يكون مختصا متصرفا مطلقا كما لخصنا في المصدر أن يكون إيش؟ يشترط في ماذا في الظرف الذي يصلح أن يكون نائبا كيف يكون مختصا متصرفاً. متصرفا مطلقا لماذا قلنا مطلقا يعني قلوا لماذا قلنا مطلقا ها يشترط في الظرف ان يكون الذي يكون نائب عن الفعل ماذا يشترط فيه متصرفاً. ان يكون مختصا متصرفا مطلقا لما نقول مطلقا يعني سواء كان تصرف ناقص او كان؟ لا مكانيا كانا وزمانيا هذا معنى مطلقا مكانيا كان او زمانيا ما هو المختص من الظروف ما يلا إذا من يقول المختص من الظروف ها له جائزه، ما هو المختص من الظروف ها المختص من الظروف المختص من الظروف هو ما غص بشيء من مخصصات ثلاث مل يقول لنا هذه المخصصات ثلاث وهي مخصصات ثلاث يعني هي أكثر لكن هذه مشهورة وهذه متفق عليها تقريبا من يذكر منكم هذه المخصصات الثلاث تفضل سيعتصار ماذا قلت رفع صوتك هذه المخصصات الثلاث ما هي ها ما هي المخصصات الثلاث لأن قلنا يشترط في مخصصات الثلاث لما في من يشترط مخصصات الثلاث في الظرف الظرف يعني عندما قلنا المختص فما هو المختص من الظروف المختص من الظروف هو ما خص بشيء من المخصصات قل هي كثيره ولكن احنا قلنا نحن قلنا المخصصات الثلاث لماذا لان هي مستعمله من يذكر منكم هذه المخصصات الثلاث هي كثيره لكن نحن ذكرنا ثلاثه لانه يكاد ان يكون اتفاقا بين العلماء المخصصات الثلاث الكل المخصص الاول انت ما الوصفيه المخصص الاول الوصفيه واعطني مثالا تقول مثلا صيمه صيمه من جوا صيمه يوم صفر كامل صيمه يوم كامل هذا مخصص شنو الوصف اعطيني المخصص ثاني شنو هو الاضافه الاضافه صيمه يوم الخميس هذا شو هو المخصص هنا الاضافه الاضافه اذا المخصص الاول الوصفيه والمخصص الثاني الاضافه والمخصص الثالث العلنيه صيما رمضان صيما رمضان ها في إشكال إذا المخصصات كم هي ثلاث المخصص الأول ما هو الوصفية المخصص الثاني ما هو الاضافه المخصص الثالث ما هو العالمية ما هو المتصرف في الظروف ها ما هو المتصرف في الظروف المتصرف من الظروف وما يفارق النصب على الظرفية يوشه إذا كان يفارق النصب على الظرفية يوشه ماذا يقول هذا متصرف وإذا كان لا يفارق النصبية هذا شيء آخر هذا غير متصرف واضح هذا طيب سؤال ما حكمه ها طيب كم سنه ساعه, ساعة ونص ما حكم ما لا يخرج عن الظرفيه اصلا ما حكم ما لا يخرج عن الظرفيه اصلا واضح الذي لا يخرج عن الظرفيه اصلا قط قط بمعنى ما مضى من الزمان يعني ابيات معروفه عوض اذا سحر ها كيف هي تخرج عن الزمان لا لا تخرج عن الظرفية أصلاً أو ما حكم أيضاً الذي يخرج إلى حالة تشبهها كيف هي الحالة التي تشبهها؟ هي الجر بمن؟ كعند وكثم ثم بفتح المثلثة ما حكمها؟ هذه التي لا تخرج عن الظرفية أو التي تخرج الجر ما حكم هذه يعني هل تصلح أن تكون نائبة هل هو قصدي؟ ها ما رأيكم ما لا يخرج عن الظرفية اصلا لا يصلح أن يكون نائبا سجلوا هذا ما لا يصلح أن يخرج ما لا يخرج عن الظرفية اصلا لا يصلح أن يكون نائبا عن الفاعل بعد حذفه ولذلك العلماء يقولون بالتفاق لا تجوز إنابته لماذا؟ لأنه لا يستعمل مرفوعا اصلا ولا منصوبا أو مجرورا بلا ينابك ولهذا قالوا لا تجوز إنابته هذا القسم كم؟ الثالث دعونا مصطفى نكمل القسم الرابع ها؟ القسم الرابع ما هو؟ الجر الرابع الذي ينوب عني الفاعل بعد حذفه القسم الرابع الذي ينبع عن الفاعل بعد حذفه هو حرف الجر ركزوا معي أنا قلت الآن حرف الجر قلت حرف الجر لكن سؤالي هل الجر وحده هو النائب ام هما معا أم المجرور وحده ما رأيكم هل الحرف لأن عندنا حرف الجر وعندنا المجرور وعندنا الجار المجرور فسؤالي هل الجار وحده هو النائب ام هما معا ام المجرور وحده هو النائب من العلماء من قال ان النائب هو الجار المجرور معا وهذا هو الذي اختاره ابن مالك هذا هو الذي اختاره ابن مالك كما سياتي ان شاء الله ومذهب البصريين مكيزوا هذا الأول. مذهب البصريين ماذا قال قال إن النائب المجرور فقط <تصفيق> ابن مالك ماذا قال الجار المجرور هما معا هما معن البصريين ماذا قال المجرور وحده هو النائب المجرور وحده هو النائب طيب خليكم نشوفوا حجة حجة لما قال هذا هذا واضح الجرمج لذلك نقول الجرمجرم ناعم هذا واضح لا يشكل لكن إلى ماذا استند البصريون عندما قالوا المجرور وحده فقط ها هل لهم دليل سندوا إلى شيء هؤلاء لا يتكلمون هكذا اعتباطا كيفما اتفق جزافا لا يتكلمون ولهم حجج فهذا مذهب مذهب البصريين بالمذهب الجمهور قالوا بان المجرور ما هو هو نائم المجرور وحده هو لا قال البصريون حجتهم ركزوا جيدا وشوفوا الدقه قالوا ان المجرور هو المفعول فقط مثلا زين ركزوا معي مرة بزيد مرة فعل لازم ولا متعدي متعدي لازم لازم وهذه الباء مررت بزيد او مرة بزيد هذه الباء ماذا تسلو باء إيش باء تادية كيف باء تادية هذا فعل لازم يعني هذا المتعدي اليه كيف هو كأنه مفعول مفعول مجرور بالحرف وبقى تصير مررت بالوادي مر بزيدي فأين هو المفعول هل الباء أم المجرور المفعولين هو المفعول هو إيش هو زيد وحده فالمجرور وحده هو المفعول حقيقه اما الجار لماذا جاء به الباء لماذا جاء به لإيصال معنى الفعير الإسم باش يوصل معنا الفعل الى الاسم فاهمتوا هذه الجمله مثلا ها سي صمت ما فهمتوا ها انت ها فاهمتوا صراحه ها مفهوم مفهوم طيب مر بزيد البصريون قالوا المجرور وحده النح ليش قال انه هو المفعول حقيقه في الاصل لان عندما تقول رايت زيدا لان راه متعديه نصبته لكن مره لازمه لا تتعدى فقلنا مره بزيد فزيد منصب في الحقيقه منصبش محلا مجرور لفظا لانه لازم ولكن هذه الباء هي التي عدته هذه تسمى باء التعبيه طيب اذن هو المفعول حقيقه من المفعول الباء ولا زيد ولا هما معا؟ زيد زيد هو ايش والباء ما ما محلوها الباء جاء بها لايصال معنى الفعل الى الاسم لايصال معنى الفعل الى الاسم طيب ما هو شرط الجار والمجرور لان ذكرنا شرط المفعول وذكرنا شرط المصدر وذكرنا شرط الظرف وما هو شرط الجار والمجرور لأن كما أقول لكم دائما إن الجار والمجرور هما لمجرد الربط فهي حروف لا تستقل بذاتها ولذلك تحتاج إلى ما تتعلق به وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعلي حيث تنزل إلا مستثناء العلماء عن اللقس والكاف ورب لولا إلى آخر الأمية المعروفة فإذاً ماذا نقول ما هو شرط الجار والمجرور عندما أقول الجر المجرور يعني على مذهب ابن مالك وعندما أقول ما هو شرط المجرور على مذهب البصريين مباشرة ندرك أن البصريين قالوا لأن المجرور هو المفعول حقيقة ها؟ فإن هذا طيب ما هو جوابكم الكوماندور ما هي أو ما هو شرط الجار والمجرور الجواب آه. آه ابن مالك السائل يقول ما هو دليل ابن مالك, ابن مالك يقول الجار المجرور كشئ واحد لا يفترقان. يقول ابن مالك ان السؤال سؤال هنا في الغرفة اللي يقول الجار المجرور كشئ واحد لا يفترق. فلذلك عندما نقول كالصفة والموصوف والممتدأ والخبر والفعل والفاعل و الا كالحال وصاحبه وكالبدل والمبدل يعني قال هذه كشيء واحد كذلك الجار والمجرور كشيء واحد ولكن حجه البصريين طلع انها اقوى حجة البصريين أقوى الشاهد عندنا هنا ما هي شروط او شرط الجار والمجرور او شرط المجرور ما هي شرطه الاختصاص بشيء من المخصصات شرطه الاختصاص بشيء من المخصصات. من يذكر لنا بعض هذه المخصصات؟ يعني من مخصصات الجامعجو؟ ها سب اذكر لنا بعض مخصصات الجامعجو. من مخصصاته كما قلنا سابقا من مخصصاته العالمية. من مخصصاته العالمية. والمثال الذي ذكرنا لكم. اخذ المثال الذي ذكرنا. مرة بزيدي ها من مخصصاته العالمية من يذكر المخصص الثاني للجار أو للجار هما معاً من مخصصاته الإضافة في ولنا سقط في أيديه من يذكر لنا المخصص الثالث ما وأنا اكتفي على بالمخصص الثالث لأن إياه ذكر مخصصات كثيرة ولكن نكتفي بالثالث من يذكر لنا المخصص الثالث ها الا يلزم الجار طريقة واحده في الاستعمال الا يلزم الجار طريقه واحده في الاستعمال ها لم نسمع الجواب قلنا ها ما هو شرط الجر المجرور او الاسم المجرور حاله لم تسمع الجواب ما ما أدري على على ماذا اكتب ايش هو السؤال من يذكر لنا المخصص الثاني ذكرت المخصص الثاني للمجرور شنو هو الاضافه في قوله تعالى ولما سقط في ايدي قلنا من يذكر لنا المخصص الثالث من مخصصات الجر المجرور الا يلزم الجار طريقه واحده في الاستعمال لعلك سمعت الآن ألا يلزم الجار طريقة واحدة في الاستعمال سمعتهم ألا يلزم الجار طريقة واحدة في الاستعمال مثال ذلك مذ ومنذ كيف هما الجار المجرور لا يلزم الطريقة الواحدة في الاستثناء فمذ ومنذ ملازمان لماذا لماذا ملازما لاسم الزمان الظاهر فمذ ومنذ ملازمان لاسم الزمان الظاهر وايضا مثال آخر مثال آخر حروف القسم حروف الاستثناء الملازمه حول القسم المقسم به المقسم به وذكر ايضا العلماء قالوا إن لا يدل على التعليل كلام والبائي ومن التعليليه لان السبب ذكرنا من معانيهم ان تكون تعليليه على كل الكلام في هذا الطويل وانا ما كنت اظن اننا نتوسع هكذا للاسف وقد أشار إلى هذا ابن مالك في بيت هذه الأشياء الاربعه التي تكلمنا عليها أشار إلى ابن مالك بقوله وقابل من ظرف أو من مصدر وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حاري يعني حقيقة وجديد ها وقابل من ظرف أو, أو من مصدر، وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حاري, حاري كتت البيت هذا الآن كأننا قرأنا هذا البيت ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وهو على قسمين ظاهر ومظمر طبعا تقدم نظيره في باب إيش؟ في باب الفاعل فماذا قلنا على الظاهر ماخذ من الظهور والضمير ماخذ من ماذا من الضمور أو من الاضمار راجعوا التسجيل في ماذا في درس الفاعل وعرفنا كل قسم الظاهر ماخذ من الظهور والمراد به البيان والوضوح ثم الذي لا يظهر معناه الذي يظهر معناه بدون واسطة التكلم أو خطاب أو غيبة والضمير ما كن يبيع عن الظاهر اختصارا أو الذي لا يظهر معناه إلا بواسطة التكلم أو خطاب أو غيبة ثم قال فالظاهر نحو قولك دور زيد نقف هنا لأن هذه الأمثلة تحتاج لا اعراب هذه الأمثلة تحتاج لا اعراب والله تعالى أعلم وأحكم واستسمح. والله ظننت اننا سنختم اليوم باب نائم على انني حاولت لا توسع فنتابع ان شاء الله في الدرس المقبل باذن الله إن كنا من الحياه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته